Yeah, yeah. هيها وعلى الفلك تحمل للا <laughs> په <tunez> into mm -hmm. me mm -hmm. سعوه <laughs> نا <تصفيق> رب که that you're almost It ends. السماوات والأرض ومن فيهم بلتين وَمَنَّ عَلَيْنَا رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِم مِّن ضُرٍّ إِنَّ لَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ خَذْنَا هُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا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 إنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن بغ ورب العش النظيم سق ند مات <متدخل> <متدخل> وَإِنَّ عَلَاهُنَّ لَحَافِظِينَ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُونَ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ أن صالحا فيما تركى اشتركوا في لا عليكم فكون دي يقولون ربرا من رض عدد يوم قالوا لبثنا بعض يوم, يوم فاسألوا فتعالى الله الملك الحق لا